Al-mu'minina that you have to do that. جاءت رسول ربنا بالمعفق والنوة ما وعد ربكم حقا قالوا لأم فأذنوا مذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يُغْنِي عَنِ الْفُقَرَاءِ وَيُغْنِي عَنِ الْغَنِيِّينَ وَإِذَا ادخل الجنة لا <خل> أخف <الجنة> عليكم لا أنتم تحسنون الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينَ آمِينَ يرون لغو مو ثُمَّ مَنْ كَانَ مُنْفِكًا بِلَا يَاتِيهَا очку ствен som